ثم لنازعا من كل فئة أيهم نجد على الرحمن عتيقا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان عذاب ك حتماً نقضيها، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً نقضيها. من نج اللبين التقو ثم من نج اللبين التقو ونذر الضالمين فيها جفيا ونذر الضالمين فيها جفيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضية ثم نُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْا ثم نُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْا ثم نُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنِّي لَقَوْلُ رَبِّي فَصَدِيقٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنَ الْعَذَابِ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَاثِيِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنَ نَدِيًّا وَكُلًّا لَّكِنَّا قَدْ لَهُم مِّن قَرْنِهِمْ أَحْسَنَ سَخَاءً